شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هامة لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هامة لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما معلنا صوتا مدوي ليس للكفر شهاما ليس للباغين عهد كيف والبغي سلاما معلنا صوتا مدوي ليس للكفر شامة، ليس للباغين عهد كيف والبغي سلام. <تصفيق> يوما أو نطّق النعامة، نحن في الحرب يسود لسنا نرضى بالسلام، بل إلى الجنات نمضي نبثل الروح علامة، عصبة لله قامت ما ترى في السامة. استناضل يوما ذلنا أو نطّق نحن في الحرب يسود لسنا نرضى بالسلام بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علام عصبة لله قامت ما ترى في السلام نكست ريات كفر أعقبت فيهم ندام فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحفاء ساما